بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا عقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد